بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للغور غرّون. والذين هم للزكاة فاعلون. والذين هم للزكاة فاعلون. والذين هم لفروجهم حافظون. والذين هم لفروجهم حافظون. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ آمَنُوا بِغَاوِرٍ وَذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ أُولَئِكَ الْمُورِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ الذين يرثون الفردوس فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم جعلناه نطفة في قرار خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مبينة فخلقنا المضغة عظاما فكسون العظام لحما ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسون العظام لحما فكسونا العظام, فكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثُمَّ لَإِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ لَإِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبَعْثُونَ يَأْمَتِ تُبْعَثُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا سَمَاءَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ وأنزلنا من السماء ما أنبِ قدرًا فأسكنناه في الأرض. وانزلنا من السماء ما أنبِ قدرًا فأسكنناه في الأرض. وإننا على ذهابٍ لَقَادِرُونَ وَإِنَّا عَلَى ذَلِكَ لَقَادِرُونَ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ لكم فيها فواكه كثيرة، لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصرغ للآكلين وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصرغ للآكلين وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ نُسْقِيْكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ نُسْقِيْكُمْ مِمَّا ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون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 أفلا تتقون أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم فقال الملأ الذين كفروا من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 فتربصوه حتى حين إنه وإلا غلوا بهن فتربصوه به حتى حين قال رب صرني بما كذبون قال رب صرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور إليه أن الفلك بأعيننا ووحينا فإذا 16. فإذا جاء أمرنا وفارث النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم 16. فإذا جاء أمرنا وفارث النور فاسلك فيها ولا تخاطبني في الذين ظلموا ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون فَإِذَا فإذا أَنْتَ أنت ومن معك عَلَى على فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ لله الذي نجانا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ الظالمين 50. فإذا استويت أنت ومن ما كان الفلك يقول الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقل رب أنزلني من زلم مبارك وأن تخير المزيلين. وقل رب أنزلني من زلم خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن يعبدوا الله مالكم من إله غيره. فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن يعبدوا الله مالكم من إله غيره. أ فلا تتكون. فَتَتَّقُونَ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَطْرَفْنَاهُمْ وَفُونَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ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 يأكل مما ما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. يأكل من ما منه ويشرب من تشربون. ولئن أطعتوا بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسون. وَلَئِنْ أَقَاتَلَ نَشَرَ مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَاسِرُونَ أَيَعِدُكُم أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ أَيَعِدُكُم أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ يروموا يقول من انكم مخلدون ايها تهيئات لما تعدون ايها تهيئات لما تعدون ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين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 وما نحل له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء. فبعدا للقوم الظالمين. فبعدا للقوم الظالمين. ثم أنشأنا من بعضهم قرون آخرين. ثم أنشأنا من بعضهم قرون آخرين. ما تسبق من أمة أجلها وما يستخرون. ما تسبق من أم. مت وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى ثم ارسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأت فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث كلما جاء أمة رسولها كذبه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فقالوا فشرين مثلنا وقومه ما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وَلْقَرْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا أمّتكم أمّة واحدة، وأنا ربكم فاتقون وإن هذه أمّتكم أمّة واحدة، وأنا ربكم فاتكون. فتقطع أمرهم بينهم زبراء. لهم زهرا كل حزب بما لديهم فرحون. كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتىحين. فذرهم في غمرتهم حتىحين. أيحسبون أن ما نمدهم به مما مال أَيَحْسَبُونَ أَنَّنَا نُمِدُهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلَّا بل يَشْعُرُونَ بَلَّا بل يَشْعُرُونَ إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون. والذين هم بربهم لا يشركون. والذين يأتون ما أتى وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. والذين يأتون ما أتى وقلوبهم أجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ولا نكلف نفسا إلا وسعها. وَلَنُكَلِّفَنَّ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَهُمْ لَا يُغْلَمُونَ بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذالك هم لها عاملون. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذالك هم لها عاملون. حتى فيهم بالعذاب إذا هم حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجئون لا تجئوا اليوم لا تجئوا اليوم إنكم منا لا تنصرون غارون قد كانت اياتي تتلى عليكم فكنتم على اعقابكم تنقصون قد كانت اياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم مستكبرين به سامر تهJORون. مستكبرين به سامر تهJORون. أَفَلَمْ يَدْدَبُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ أَبَاهُمُ الْأَوَّلِينَ. أَفَلَمْ يَدْدَبُوا الْقَوْلَ أَمْ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءُوهُ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ مُعْرِضُونَ ولو جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات الارض بل اتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون بل اتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون ام تسالهم خرجا فخرج ربك خير ان تسالون خرجا فخرج ربك خير وهو خير اللاذين وهو خير اللاذين وانك لا تدعوهم الى صراط مستقيم وانك لا تدعوهم الى صراط مستقيم وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الْصِّغَاطِ لَنَاكِبُونَ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الْصِّغَاطِ لَنَاكِبُونَ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضَرِرٍ لَلَجُو فِي طُغِيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَنُرِيَ إِذْ نَسِيَ اللَّهُ وَرَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَّلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ نَغْفِرُ لَهُمْ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ وَلَقَدْ أَضْنَيْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا ربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةُ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وهو الذي رأكم في الأرض وإليه تحشرون. وهو الذي رأكم في الأرض وإليه تحشرون. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار. أفلا تعطلون؟ أفلا تعطلون؟ بل قالوا مثل ما قال الأولون. بل قالوا مثلما قال الأولون. قالون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإننا لم قالوا قالون متنا وكنا أئنا لقد وعى من إن لم نوصول لقد وعى نحن وأباؤنا هذا من 126. سيقولون لله قل أفلا تذكرون 127. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم 128. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله سيقولون قل أفلا تتكون قل أفلا تتكون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار سيقولون لله سيقولون لله قل فأنت تُسحرون قل فأنت تُسحرون بلأتينهم بالحق وإنهم لكاذبون بلأتينهم بالحق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 إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهِ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ مَا لَمْ بعض يَبْرُ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ۖ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعذون قل رب إما تريني ما يوعذون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون, ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئه. نحنا أعلم بما يصفون نحنا أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزة الشياطين وقل رب أعوذ بك من همزة الشياطين وأعوذ بك رب أن يحبرون وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما ترى اعمل صالحا فيما ترى كلا كلا انها كلمه هو قائلها انها كلمه هو قائلها ومن ورى 117. ومن ورائهم بوزخ إلى يوم يبعثون 118. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون 119. فإذا نفخ في الصور فلا فَمَن ثَقُلَت مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ وَمَن فُتَّتَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ نَسُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تلفحوجهم النار وهم فيها كالحون تلفحوجهم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آيات تطلع عليكم فكون تون بها تكذبون ألم تكن آيات تطلع عليكم فكون بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ قَالَ اخْسَؤُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُون قَالَ اخْسَؤُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُون إِنَّ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 فَاتَخَذْتُمُهُمْ سِخْرِياً حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فسأله العادين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فسأله العادين, العادين قال إلَّا بث وَمَا إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَنَا إِلَّا بَشَرٌ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا غَلَقُنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا نَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لا إله إلا هو رب العرش الكريم لا الكريم ومن يدعو مع الله الهان اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه ومن يدعو مع الله الهان اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافيون. إنه لا يفلح الكافيون. وقل رب الفر والحم وأنت خير الرحمين. وقل رب الفر والحم وأنت خير الرحمين.